خلي جمالك يكون فيا يا رب الحبيب خلي كياني يتملي منك وعنك ما أغير خلي جمالك Päivä, päivä, päivä, päivä, أهل الأغني وناب الهدي أنت يا ربي بلسم جروحي وأنت عزائي تشفي لروحي أنت يا ربي بلسم Eh, <laughs> Yeah, yeah.